كَأَنَّهُ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّهَا لَجَامِعَةٌ ثبتن اصحاب الكهف الرقين كانوا من اياتنا عجبا اذ اولفتوا الى الكهف فقالوا ربنا اتلنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه آمنوا بربهم وزدناهم هدى ورابطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شطط هاؤلاء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 آيات لا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ايقاظا وهم رقود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 vistum <mimic> <mimic> 124. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 125. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه, بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما 126. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 127. إنهم إليهم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 اِن لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ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 فَسُبْحَانَ الَّذِي أَخْرَجَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا لَلْمُسْتَقْبِلُونَ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ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 يكفر ان اعتدينا للظالمين انا ونحاط بهم سرادقا وان يستغيثوا يغاثوا بما ان كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار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 وَضَرِبَ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ 119. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا 110. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظل منه شيئا 111. وفجرنا خلالهما نهرا 112. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا ما له واعز نفر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبذ هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولاردت الى ربي لا اجدن خيرا منها من قالبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم و23 ثُم سَوَاكَ رَجُلا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدا وَلَوْلَا إِذْ خَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَإِنَّ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَ أَرْضًا مِنَ الْخَيْرِ مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَرَقًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيقَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُطَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِئًا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُسْرِبًا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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه اف تتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو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 وراء المجرمون النار فظا عن انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يُذَكِّرُ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 حتى اضلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سميله في البحر سربا فلما جاوز فال لفتاه اتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنت وإلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فرتدى على آثاره ما قصص فوجد عددا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه اللذين علما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 اسئلك امرا قال فاين اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك انه ذكر فانطلق حتى اذا بِذَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقًا قَالَ خَرَقَتْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرَأً قَالَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا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 ودي بلغ تملدني عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا لقريه أهل استطام اهلها حتى اذا اتيا لقريه أهل استطام اهلها فابوا ان يضيفوهما ووجد في نادي دار يريد ان ينط بفاقمه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا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 تَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا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 لَن نُعَذِّبَنَّهُ إِنَّا أَنْتَ عَذَّبْتَ وَإِنَّا أَنْتَ اتَّخَذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ إِنَّ مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَ وَعَمِلِ الصَّالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ ادْفَعْ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا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 قال لما مكنني فيه ربي خير فعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردنا اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى قاله قطرا فما استطاع ان يظهره وما استطاع له نقبا قال هذا رحمه من الرب فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 قَامَتْ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهِلْنَا بِمَا كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا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 انما الهوكم الهو واحد فمن كان رجول قاع ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا